اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار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 ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أنما هو اله واحد وليذكر أولو الألباس